والله اعلم باعدائكم وكف بالله وليا وكف بالله نصيرا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 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَنَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَن تُصْبِحَ وُجُوهُهُمْ فَنُرَدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِن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 سَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُغْلَهُ نَفَتِيلَا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا